وأتروا قَوْلَكُمْ أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه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 117. هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور 118. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي كويا على صراط مستقيم 117. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 118. وليلما تشكون 119. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن